ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفسل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسد له في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن للله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختسموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم والجلود ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها منه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 وَإِذْ بَنَوْنَا الْمَسْجِدَ مَعًا وَقَامَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ بائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أحلت لكم الأنعام إلا وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتنع لكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من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 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى في أُمْنِيَتِهِ فينسخ الله ما يلقي الشَّيْطَانُ ثم يُحْكِمُ الله آياته والله عليم حكيم ليجعل مَا يلقي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظالمين لفي شقاق بعيد وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا العلم أنه الحق من ربك به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ منه حتى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ عذاب عَذَابٌ يَوْمَئِذٍ الْأَمْلَكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النعيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَوْلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ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 الموتر يكادون يسطون بالذين يترون عليهم آياتنا قل افونبكم بشر من ذلك ان وعد الله الذين كفروا وبئس المصير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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واستدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا, ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعلى الناس فاقم الصلاة واتّوزكّة واعتصم بالله وموالكم فنعم المولى ونعم النصير.